لا يصل الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجن بها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى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 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ